En ثموم، المشركين حيث وجدتموم، وخذوهم، وصلوهم، وخذو. Kans No. وإخوانكم On Gewoon فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم. قَبَ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَخْرَجَ يملكون أنفسهم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقد نبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى um لفضيله <تصفيق> não ألم يعلموا أن خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر بما في قلوبهم قل استهدئوا إن الله مكرد ما تحذرون ولن تذروا قد كفرتم بعد إليه ولن لما <تصفيق> ورضوان من الله أكبر يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الكفر وكفروا بعد لَّمْ wrong. Oh. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتوارضوا ولهم اعترفوا بذنوبهم خلطوا أملا تطهرهم وتزكين بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عيون صدقا وأن الله هو التواب الرحيم، وقل عملوا فسيرى الله عملكم و. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّابِ قَوْمًا جِنًّا قَيْرًا وَكُن لمن حارب الله لمن حارب الله Wanneer! Bueno.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 أَفَمَنْ أَسَّسَهُ النِّيَانَهُ وَلَا تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَهُ تسهنيانه على شفاجه في النهار فالنار به في نار جهنم لا يزال الدنيا الذي بنوا ريبه في قلوبهم إلا انت قط وقلوبهم إِنَّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عَلَيْهِ عليه حقا في التوراه وَمَنْ أَوْفَى بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا بِبَيَّيْكُمُ الَّذِي بَيَعْتُونَ وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدمائيات Ja. Amen. Mm -hmm. وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَمَا نَصِيرٍ Hmm. سَنُتّي الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إذا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ Ondanks موسوعه <تصفيق> النابلسي ولا مخنفة في سبيل الله ولا يطعون مطيعي غض الكفر ولا يطعون Wala ولا... لفضيله لفضيله <تصفيق> الدكتور